Book 2 35 35 35 35 35 35 31 3 32 33 34 30 35 35 35 35 Ehžvī <hazujāli> rehleta tarāin <tāyārāna> ilā effinā. Min fodlē, ahežuzlī rehlē tarān ilē ēhinā. Vai tas ir tiešais reis? Heheve tarā un mūbvēši ir? Heēdvē tarā mūbēšar? Lūdzu vietu pie loga nesmēķētājām. Min fodlik, Bi bin nefida, rairil mu da hinīn.: Min fodlak, makad bija Reir el mu Es vēlos appsiprināt rezervāciju.: Min Uridu u Al te kīd alhažas.: Min fadlak, U te kīd alhažs. Es vēlos atteikt rezervāciju. من فضلك اريد الغاء الحجز من فضلك أريد الغاء الحجز اس فالوس من فضلك اريد تعديل الحجز من فضلك اريد تعديل الحجز قد ير ناكمايس ريس او روما متى تقلع الطائره التاليه إلى روما متى تقلع الطائره التاليه إلى روما هل ما زال يوجد مكان لاثنين هل ما يوجد مكان لاثنين ناي ڤيل اير تيكاي لا ما زال عندنا مكان لواحد فقط لا، ما زال عندنا مكان لواحد فقط كد ميز نولاي متى نهبط؟ متى نهبط؟ كد ميز بوسم قلات؟ متى نصل؟ متى نصل؟ Čikosi ir autobuss uz pilsētas centru. Metā yezhabu bāss ilā vasat al-madīna? Metā yezhab bāss ilā vasat al-madīna? Vaitas ir هل هذه شنطتك؟ هل هذه شنطتك؟ ڤايتا إير هل هذه أمتعتك؟ هل هذه أمتعتك؟ تسيكليلو باغاجو إس دريكستو نيمت ليدي. كم آخذ معي أمتعة في الطائرة؟ كم آخذ معي أمتعه في الطائرة؟ 20 كيلوغراما 20 كيلو 20 كيلو كو فقط 20 كيلو كم فقط 20 كيلو